بسم الله. قال رحمه الله قولوا تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهذه أول صفة من صفات المسارعين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين فمما يسارعون فيه واستبقون الخيرات فيه الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى يبذلون أنفس ما عندهم ويبدلون أيضا كذلك ما تحبه النفوس وتشح به من المال فهذه من صفات المسارعين يسارعون ببذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه أول صفاتهم بدل المال في سبيل الله جل وعلا وعدم شح به لأن المال مال الله جل وعلا والذي أعطاكه هو الله سبحانه وتعالى، في ينبغي أن يبذل في الوجوه التي أمر الله جل وعلا ببذله فيها، وكثير من الناس ما وفق في ماله، فتجد يبذل في مساقط الله سبحانه وتعالى ما لا يرض الله، فيما لا يرض الله أن يبذل فيه. يبدلون في الخمور ويبدلون في الفجور ويبدلون في السياحات إلى بلاد الغرب المحرمة فإن السفر إلى بلاد الغرب سياحة محرمة محرما أو محرم السفر إلى بلاد الغرب سياحة محرم وإنما يسافر الشخص إلى تلك البلاد بلاد الكافرين للحاجة وفيما لا بد منه من علاج أو علم لا يوجد عند أهل الإسلام يريد يعلمه هناك ويرجع عند قضاء الحاجة فورا يرجع عند قضاء الحاجة ولا يقيم بين ظهراني الكافرين ولا جزره ذلك وهؤلاء المسالعون ذكرهم الله سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم سالعون في بدر المال قال قوله تعالى وايضا ذكر بعد هذه الصفات صفات أخرى والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه كلها صفات عظيمة يحبه الله جل وعلا من العباد أن يأتوها كظم الغيض مع استطاعة إنفاذ هذا الغيض الذي ربما يلتهب قلب الشخص به يريد إنفاذه يكظمه لله سبحانه وتعالى فيدعوه الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة كما سيأتي من كظم غيظا هو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلايا حتى يخيره من الحور العين ما شاء وهذا الأمر ما هو سهل كظم الغيظ الشخص يغضبك ويجعل الحنق يدخل في قلبك عليه ويستثيرك وأنت تصبر وتكظم غيظك وتريد أن تبطش به لكن تتذكر مثل هذه الآيات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فهذا جدير أن يدعى يوم القيام على رؤوس الخلايا فإنه أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وكضم غيظه وهو يستطيع أن ينفذ هذا الغيظ في هذا الذي أغاضه وهذا الذي أدخل عليه ما أدخل من الشق أن يستطيع أن ينفذ غيظه فيه لكن أمسك عن ذلك عملا بكتاب الله كما كان عمر وقلافن عند كتاب الله وقد أغضبه من دخل عليه إيه هي ابن الخطاب والله ما تعج ما تعطينا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل غاضب عمر كيف هذا الجرأة من هذا الرجل عنيه ولا شك عمر بشر غاضب جدا فدخل عليه من يهدئه ويذكره بآية الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكان عمر وقافا عند حدود الله فهدأ وسكن غضبه سكن غضبه رضي الله تعالى عنه وهكذا ايضا مثل ال الأخرى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فلما سمع مثل هذه الاية عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا من الجاهلين والله يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هدا لأنه كان وقافا عند حدود الله وهكذا يتذكر مثل هذه الاية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والإحسان إحسانان إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى وإحسان إلى المخلوق والإحسان الذي في عبادة الخالق قد جاء الحديث بتفسيره كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد سأل النبي عن الإحسان جبريل عليه الصلاة والسلام فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا إحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق كما تعلمون بخف الأذى وبدل الندى بخف الأذى عنه وبدل الندى له وهكذا أيضا من البدل تعليم شاهده وهكذا أيضا أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه الإحسان للمخلوقين فإن الإحسان إحسانان إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخنوق الذي هو بكف الأذى عنه وبدل الندى, أو ب... وبدل الندى له مع تعليمه وهكذا أيضا غير ذلك من أمور إصال الخير إليه الديني والدنيوي فيحرص الشخص على إصال الخير للناس الناس والإحسان الناس الخير الديني والخير الدنيوي فمن أتاه الله خيرا دينيا فيوصله للعباد ومن أطاه الله خيرا دنيويا يوصله للعباد فهذا هو الذي يطبق مثل هذه الآيات والله يحب المحسنين يحسن إليهم بما يستطيع الإحسان إليه وكل بحسبه هذا الصعر يحسن في جانب العلم وذلك الصعر يحسن في جانب المال في جانب المال كل بحسبه يحسن للعباد حتى يكون ممن يتصف مثل هذه الصفات الجميلة وحتى يكون ممن يظهر بحب الله سبحانه وتعالى ومحبة الله والله يحب المحسنين ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى محبة تنيق بجلاله جل حاصل هذه الآية عظيمة وما بعدها أيضا ما من ذكر أوصاف أهل التقوى وأهل المسارعة قال رحمه الله قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر وهذا قول ابن عباس تفسير ابن عباس الكلبه مقاتل الذين ينفقون في السراء والضراء المقصود في اليسر وفي العسر ينفقون فما تیسر لهم في اليسر أنفقوا منه وما كان عندهم موجود في حال عسرهم ما أمسكوا منه أنفقوا ما يصلى الله منه ولا يحتقرون من المعروف شيئا ولو شيئا يسيرا ولو أن تنق أخاه في وجه طنير ولو فرس أشاه ولو شيء يحتقره الناس تبذله في حال عسرك أنت مجور عليه والناس تختلف فذو اليسار ينفقون بحسب يسارهم وذو العسر ينفقون بحسب عسرهم بحسب عسرهم فربما يكونوا في جانب الغني مثل هذا ما يصلح حفاغه الذي ينفقه ذو العصر صحيح ربما يكون ما يصلحه وهذا بالنسبة لل... الذي على هذا الحال الذي أشرنا إنه يكون عند الله عظيما يكون عند الله عظيما لأن هذا الذي عنده وهذا هو الحاصل الموجود يبذله والله يقول لن تناني البرا حتى تنفقوا ما تحبون هذا هو الموجود في بيته وذاك الغني ربما يكون في حق نقصا مثل إنفاق مثل هذا الشيء وهو عنده أتاه الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا والله يقول لا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذي فالغني ربما يعاتب على بذل بعض الأشياء التي ما يحب أن يعطاها, أن يعطاها. فينبغي أن يكون كل واحد بحسبه في النفقة ولا يحتقر أحد المعروفة لا يحتقر أحد المعروف ما يستره الله انفقه ولو شيء يسير تبذله فأنت على خير كسرة خبز من فقير ما أعظمها وما أجلها وما أعظمها في الميزان له عظيمة في الميزان كسرة خبز يسيرة ربما ريالان ثلاثة عشرة ينفقها الفقير فهي من أسباب تثقيل ميزانه فالحاصل لا يبخل الشخص على نفسه بالمعروف ويحاول أنه يتختم به أو يسر هذا الشيء حتى لا يداخله الشيطان لا يداخله الشيطان والنفس كما تعلمون لها هنات وقال عبيد بن عمير الضحاك السراء والضراء الرخاء والشدة الذين ينفقون في السراء والضراء قالوا الرخاء والشدة وقيل في حال الصحة وحال المرض السراحة للصحة والضراحة للمرض قال الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة فإذا السخاوة صفة عظيمة ولا, يوفق لها ولا يلقاها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو اسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمر الفاراتي الفاراتي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن اسماعيل العنبري قال أخبرنا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة قال أخبرنا أبو صالح بن أيوب الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخين بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخين وهذا لم عن النبي عليه الصلاة والسلام بل من جزء الموضوعات وهو ضعيف جدا كما يقول العلام الألباني رحمه الله تعالى الأخيرة جاءت الأدلة الأخرى التي فيها الترغيب فيما أشار إليه هذا الحديث ترغيب في البدن أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة ومنها هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها قال رحمه الله قوله تعالى والكاظمين الغيظ أي الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه تمثل أحيان النفس غيظاً وحنقاً على بعض الناس لما يعمل ولكن يكذم غيظه الشخص يكذم غيظه فهذا خير له خير له عند الله سبحانه وتعالى فإنك إذا أنفت غيظك ربما يصفر منك ما لا تحب أن يصفر حال الغضب حال الحنق الشديد لكن لما تملك غيظك وغضبك هذا خير لك فلذلك قال رسول الله لذلك المستوصي لا تغضب ثلاثا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, لا تغضب لما يعلم عليه الصلاة والسلام في الغضب من الضرر على هؤلاء المغضمين أو على هؤلاء الذين غضبون يعلم ضررا عظيما فالقتل يحصل بسبب الغضب وهكذا السباب والشتم واللعن وغير ذلك من الصفات المدمومة تحصل بسبب الغضب يغضب الشخص يسب يشتم وربما كفر بالله سبحانه وتعالى حال الغضب. فقال كلمة الكفر والعياذ بالله خصوصا الذين لا يتقيدون بالشرع وخوفهم قليل ربما يسب الله حال الغضب سب الدين إلى آخر ذلك من أمور العظائم ويضرب ويشتم حال حالة مزرية حتى شكله يتغير إذا غضبه لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المستوصي بأن لا يغضب ثلاثاً قال إن جارعين الغيض عند امتلاء نفوسهم منه والكضم حبس الشيء عند امتلائه وكظم الغيض أن يمتني غيضاً فيرده في جوفه ولا يظهره هذا هو الكضم كضم الغيض أن يمتني غيضاً فيرده في جوفه ولا يظهره وهو يختلف عن الغضب من هذه الحيثية وإلا متلازمان الغضب وكذلك الغيض لكن الغيض لا يظهر الشخص على الجوارح بخلاف الغضب فإنه يظهره على جوارحه هذا من الفرق الدقيق بينهما أن الغيض لا يظهر الشخص على جوارح يكذبه يكذبه لا يظهره والغضب يظهره على جوارحه يظهره الشخص على جوارحه وربما فعل إذا غضب فعل قضبه وأما كاظم الغيض فيحاول أنه لا يظهر شيئا لا يظهر شيئا حتى يلتمس منه هذا الأمر وإنما يخضمه في جوفه ولا يظهره ويمتلي به ولكن يخضمه ولا يظهر شيئا منه فذكر القرطبي من الفرق بينهما أن الغيض لا يظهره صاحبه على جوارحه والغضب يظهره على جوارح صاحبه يظهر غضبه قال رحمه الله وقد ذكروا عن تلك الجارية التي ميمون بن مهران أنها جاءت بشيء من المرق فعثرت به وتناثر على ذلك الرجل وكان عنده أضياف يريد أن يكرم أضيافه فعثرت فإذا به يتناثر على ثوبه ويصب على ثوبه فغضب عليها إذ فعلت مثل هذا الشيء. فقالت له اعمل بقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين غير قال قد عملته فقالت اعمل بقول الله العافين عن الناس قال قد عفوت عنك, عنك فقالت له ايضا اعمل بقول الله الله يحب المحسنين فقال قد ارتقتك فأنت حرة فأنت حرة والله اعلم يذكرون التسير والله يحب المحسنين قال قد ارتقتك فأنت حرة فهذا عباد عظيم قام به هذا الرجل كظم غيظة عنده ضياف ينتظرون المرق يمكن ما في إلا هذا المرق في البيت ينتظرون المرق وهذه فإذا بها تعثر مسكينة وتناثر عليه على ثوبه تناثر هذا أمر آخر أيضا على ثوبه فلا شك أنه يغضب إنسان يغضب لكن ذكرت بالآية فقالت لها الله يقول الكاظمين الغير فعمل بهذه الآية قال قد عملت بها عافين عن الناس قد عفوت عنكي والله يحب المسلمين قد أحسنت إليك فأنت حرة فأني لهم وهكذا أيضا ينقل عن الحارب بن قيس رحمه الله أنه حصل له هذا أيضا قال وقدم الغيظ أن يمتنيا غيضا فيرده في جوفه ولا يظهره ومنه قول تعالى إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين أي أنهم لا يظهرون غيظهم يردونه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أي لغيظة لغيظهم قال رحمه الله أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد الإسفرائييني قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد زكريا العلاني قال أخبرنا روح ابن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقر قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوبا قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء أعظم هذا الحديث يا نحفظه هذا حديث عظيم ونعمل به ما إلى ذلك سبيلا فإن هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الضفر مثل هذا النعيم الذي في الجنة يخيره سبحانه وتعالى من أي الحور يقول له اختره فقد كظم غيظا لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأذلة حديث بن عمر ما من جرعة يكظمها العبد أفضل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكظمها ابتغاء وجه الله فهي أفضل جرعة التي يتجرعها الشخص فيخذمها بهذا القيد جرعه أفضل بهذا القيل أنه يكظمها لوجه الله جلا جل على حاول الشخص أن يعمل مصطاعا بذل أن يعمل بمثل هذه أدلة مصطاعا إلى ذلك سبينا مع ذلك هو بشر يحصل منه ما يحصل للبشر وذكر القطب ببيت جميلا عن بعضهم وهو العرجي وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمع فكفى به, شرفاً فكفى به شرفا تبصر ساعة إلى آخره فهو بيت جميل الأول منه جميل وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمع ليس الشديد والسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا شديد حقا أما الذي يصرع الناس هذا لشك أنه شديد لكن الشدة التي أعظم من صرع الناس أنك تملك نفسك عند الغضب هذه شدة ما أعظمها من شدة وقل ما يكون في هذا الموطن يعني من يوفق من شدة بل يضعف كثير منهم ويقتل ويصب ويشتم ويلعن ويضرب صلى الله عليه وسلم يضعفون في هذا الموطن هذه يدل على ضعف الشدة عندهم ضعف في هذا الأمر لذلك رسول الله يلفت النظر إلى هذا الجانب ليس الشديد بالصرعة مع أنه شديد ولا شك عند الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب تجد يهدأ ويسكن ويستعمل أسباب تهديئة النفس والذهاب غليان النفوس من الجلوس إن كان قائما وهكذا أيضا من استلقاء إن كان قاعدا فإن هذه أشياء ربما تكون عونا للشخص على عن عونا للشخص على عدم إنفاذ قضبه أنه يسقى يهدى مصطفى ذلك السبيل ويعمل بأسباب أيضا كذلك الذهاب الغليان كما ذكر ذلك العلماء وذكر على هذا أدله قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بهذا القيد وهو يقدر على أن ينفذه أما ضعيف ما يستطيع يغضبه أو لا يغضب مسكين لكن هذا عنده قدرة يستطيع أن يبطش بهذا الذي أغضبه وتجده مع ذلك يخضم غيظة وله سلطان على من أغضبه مثل مملوك أو ولد أو غير ذلك وهو يخضم غيظة له سلطان عليه ممكن ينفذ غضبه أو لأمر يغضبه بعض الرعية وله سلطان وحديد ونار معه ومع ذلك يخضم غيظة على بعض الرعية أو الذين يشاغبونه ويصبر ويحلم عليهم ويرى أن في الحلم ويصبر عليهم مصلحة وإلا ما ينبغي للشخص أنه يصبر في وقت لا يصلح به الصبر على هؤلاء وإنما ينبغي الحزم ينبغي الحزم وهذا الذي ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الرجل مثلا أغضبه بعض الناس ممكن يرى أن الصبر عليهم وكظم الغيظ أنفع لهم فمثل هذا يشمل هذا الحديث من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يفده أظن هذه نقرأ الآية الأخيرة قال قوله تعالى والعافين عن الناس قال الكنبي عن المملوكين عن المملوكين سوء الأدب وقال زيد بن أسلم ومقاتل عم من ظلمهم وأساء إليهم هذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله تعالى وأنه أليق وهو وأنه هذا عام وهو ظاهر الآية هكذا قال رحمه الله تعالى قال وهذا عام وهو ظاهر الآية ولا شك أن ما ذكر عن القلب فهو تفسير للآية ببعض أجزائها والعافين عن الناس قال عن المملوكين إشملهم العفو عنهم ولكن هذا كما ترى عم ظلمهم واساء إليهم سواء كان من المملوكين من أساء إلى أسيادهم أو من غيرهم من أبنائهم من رعيتهم إلى آخر ذلك فهذا عام التفسير وهو ظاهر الآية كما يقول رحمه الله تعالى وقال في طوني العافين عن الناس قال العفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخير العفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخير أي أنواع فعل الخير ضرب ضرب الشيء أي نوع شيء هذا ينقسم إلى ضروب أي أنواع أو خصال وصدق رحمه الله والعافين عن الناس قال العفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخير حاصل هذه آيات فيها ذكر لنا وفيها إرشاد من الله جل وعلا إلى العباد الذين يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أنهم يتخلقون بمثل هذه الأخلاق الجميلة ويعملون بمثل هذه الأسباب الموجبة الوصول إليها الذين ينفقون في السراء والضراء هذا وصف أول وبدأ الله سبحانه وتعالى به وذكر سخاوة أول الصفات ثم الوصف الثاني والكاظمين الغيظ ثم الثالث والعافين عن الناس ثم الرابع والعافين عن الناس ثم الثواب بعد ذلك والله يحب المحسنين هؤلاء كلهم محسنون المنفق محسن والكاظم محسن والعافي محسن كلهم محسنون والله سبحانه وتعالى يحبهم إلى هنا قال إذا اتصل عليك والدك وأنت تصلي صلاة نافلة فهل تجيبه هزاك الله خيرا نعم تجيبه إن كانت تنفون بجانبك وترى أن والدك يحتاج إليك تقطع صلاة النافلة وتجيبه وتجيب والدك كما جاء ذلك في حديث جريج وهو معلوم لديكم أنه كان يصلي وأمه تدعوه سواء كان دعاك أبوك مباشرة أو دعاك عن طريق الهاتف وهو يريد حاجة منك وأمه تدعوه فلم يجبها وهو يقول ربي أمي وصلاتي ربي أمي وصلاتي وكرر ذلك تدعو فدعت عليه بعد ذلك اللهم لا تمتهم حتى تريه وجوه الممسات أي الزواني واستجاب الله دعوة أمه فلم يمت جريج حتى رأى وجوه تلك النساء الفاجرات الممسات وعصمه الله سبحانه وتعالى ونجاه الله منهم منهن لما هو عليه من الصلاح والخير والزلف من الله سبحانه وتعالى لكن الله استجاب دعوة الأم فهي تدعوه مستمر في صلاته النافلة ويقول ربي أمي وصلاتي وتعيد عليه جريج يا جريج ويقول ربي أمي وصلاتي كأنه يقول ماذا أصنع لأن أنا أصلي أمي تدعون أو تدعوني فماذا أصنع فاستمر في صلاته ودعت عليه اللهم لا تمت حتى تريه وجه الممسات وهذا يستفاد منه أنه لزاما على الولد أن يبر بأبويه نزاما ويتقى الله في هذا الجانب ولا ينفعه طلب علم وهو عاص لله سبحانه وتعالى ما ينفعه الله طلب علم وهو عاص لله في والديه هذا ما ينفعه وش من طلب علم يجعله على هذا الجانب طلب العلم يدفع إلى الخير ويدفع إلى البر ويدفع إلى الإحسان ويدفع إلى جميع جه الخير فنعم يجيبه إذا رأى أن الوالد في حاجة إليه يجيبه يقطع هذه الصلاة صلاة النافلة يقطعها أما في الفريضة يستمر ولا يجيب حتى تنتهي الفريضة ثم بعد ذلك يجيب ويتصل بأبيه وعلى رجل غش في شهادته الأخيرة التي تحصل تحصل بها على الوظيفة فمن حكم الراتب الذي استلمه هل يدخل في كل عمل مبني على حرام فهو حرام الذي يظهر الله أعلم إن كان يقوم بهذا العمل على أحسن ما يكون على أحسن ما يكون ربما يفوق أصحاب الشهادات الذين وصلوا إلى مثل هذه العمال وعندهم تقصير فيها وعدم إحسان فيها فإنه إن شاء الله يرجى أن هذا الراتب حلال إن كان يؤدي العمل على أحسن ما يكون وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو آثم على الغش آثم على ما حصل منهم الغش في مثل هذه الأشياء وأما إذا وصل الوظيفة وقام بالعمل على أكم ما يكون وعلى مرضات الله جل وعلا والشركة مرتاح لعمله ولما يرون من جهوده فهو إن شاء الله يتقاضى على عمله لا على شهادته وهذه الشهادات كما ترون ربما يستطيع أن يقوم ببعض التدريس في تلك المدارس من هو أفضل من, من هو عند شهادة لكنها بلوى علينا أنك لا تصل إلى شيء معين إلا بشهادة وربما فاشل هذا صعب فاشل والذي ما عنده شهادة أفضل منه في هذا الجانب سواء كان جانب الهندسة جانب التدريس إن آخر ذلك لكن ابتنين بهذه التقييدات أنه لا يصل إليها أصحاب الخبرات وإنما يصل إليها أصحاب الشهادات وإن كان عندك من الخبرة ما عندك ما تصل إلى هذا العمل الذي اتقاض عليه صعب الشهادة الملايين في راتبه أو مئات الألاف عليه وهو ضعيف أضعف من ذات الثاني فهذه الشهادات عرقلت أشياء كثيرة وهكذا أيضا عطلت أمورا عظيمة على الناس صارت حاجزا بين الناس أو بين أداء هذه الواجبات وبين أيضا كذلك من يحسن هذا الأمر يحسن هذا الأمر ورب شخص يا إخوان ما عنده شهادس يعني يدرس في المدارس هذه أفضل منهم وكان قبل ما يلتفتون الشهاد كان في المملكة جامعة إسلامية ما يلتفتون الشهاد وكان يدرس فيها العلامة الألباني رحمه الله وما عنده شهادة على ما يزعمون ويدرس فيها العلامة المباز بل هو يعتبر النائب الثاني عليها ودرس فيها محمد وراهم وغيرهم من هؤلاء. وغيرهم من هؤلاء الذين يقومون عليها وما عندهم شهايدة التي هي مزعومة هذه وهم أفضل من كثير من الدكاترة بل من جل الدكاترة, الدكاترة الذين عندهم شهايد والآن صاروا يشترون الشهادة هذه صاروا يشترونها شراء قال ما نصيحتكن إبعاد الطلاب يقتل الدبابة في المسجد وتركهن أن الذي يقتل دبابة وياهم قد كثره وأذا يأخذه يقتله يبعده يبعده المسجد ولا يرمي يضعه المسجد ويترك على مهوى عليه هذا خطأ فرأيتهن قد أذاك وأتعبك فلا بسبيقة المؤدي قال ما حكم سب الدين عند الغضب الذي يسب الدين عند الغضب ويدري ما يخرج من رأسه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف في قبره والذي طفح عليه الغضب وما يدري ما يخرج من رأسه وإذا سئل وقيل له قد سببت الله سببت الدين قل والله ما أدري وما علم ما خرج من رأسه فهذا مس يعني كفره وأما من كان وإلا أكثر الناس يسبه أضبان بل بعضهم يتبجح بالسبب يغضب ويتبجح بهذا السبب ويظن أنه سيصون على عدوه بهذا السبب فهذا يكفر بالله جل وعلا أما الذي صار في حكم المجنون فهذا مرفوع عنه القلم في هذه الحالة الذي صار في حكم مجنون إلهنا سبحانه وحده